تفسير سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم وحاك بالله يا مقع الله نحريستا قوديا من دقارها نيد والكتاب المبين حاميم الله أعلم بمراده الله هو كو دارتا كتابك عاد القرانك ان انزلناه في ليلة مباركه ان كنا منذريم ان جاءت جنة القران كهين بركايس ليله القدر ان جاءنا فيها يفرق كل امر حكيم هبنكا سان لك لبحيا امر كستو حكمه امر من عندنا اننا كنا مرسلين وانا امرتك هذا ان كن الرسول وحذرنا رحمه من ربك إَِّهُ هو السَّمع العليم نحَرسكه ت حَّ بِغَاعَ وحو بَمَقَ بَذَنَاء الْ مِ بذَنَ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين وانا رب السماوات كما يذلك يا انت ادخايس هداد وحيقين سنيسان لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ مَجْرَى الْحَقِّ لَقَعَابِدُنَّ اللَّهَ هَيْنِ سَجَنًا وَحَنُولَ يَا وَحْنَى الدِّلْوَانَ رَبَّنَا يَا رَبَّ آبَائِنَا أَرِنِي بَلْ هُمْ فِي شَكِّي الْعَبُون وَحِينَ ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين اسجمال ان تكون امان عرقاق مقداكدا يغشى الناس هذا عذاب اليم قيقا سودت كدبولكاسن وعذاب وحانوجيا ربنا كشف عنا العذاب اننا مؤمنون وحين الدهن لونكف عذابك وحانهكو رميناي ان نالهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين سدا بك وانتم ايدا ويم الرسول عدم مَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجَنُونَ مَرْكَاسِكَ جَيْسِ النَّبِيهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَحَيْنَ الدَّهِينَ وَأَمِذُ وَحْلَبَرَيْ أَوَالًا إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ أنقو وحالد كفدنا عذابك وحيرد كنا وحاد كنا قنيسا حمانتا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا من ننتقم <تصفيق> مال انغان قبل ان قبل شوينكو ارغوسنا يا نهي ولقد فتنا قبلهم رسول كريم سيدب ان امتحن ايغا وحان اويي رسول شرف له إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إساقوا كله إدي بعد دومة ألا وحان على الله إني ياتيكم بسلطان مبين ها ليس كاين اي سيننا الله وحان دين لا مد حجعد وانني اعذت بربي وربكم ان ترجمون وحان لم تؤمنوا لي فاعتزلون اهداه الذين رومهنين اذا فوقادو الدايه فدع ربه ان انها قوم مجرمون رَبِّ اغْسِلْنِي وَأَكْرِمْنِي وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ لَا دَأَبَ مَدَاهُ بَيْنَ مَوَالِي الدَّرَاعِي وَاتْرُكِ الْبَحْرَ وقرون كانت تقبد يد حسلنا فرن يجوا تركوا من جنات وعيون ام سيكتا غير الى وزروع ومقام كريم يا سندين كانوا فيها فاكهين يا نعما ين يكون راحي سناين كذلك واورثناها قوما اخرين حال كنا فما بكت عليهم السماء والارض وما تمدا يا دل كركود الله اكبر لا اله الا الله سورة الدخان ومكيا وانا سغال كنتنا يا دو وانا سوره فرتنا ده ترتيبتا Suratudukhane, vahaykuubbillab taidara Allah subhanahu wa ta'ala, ukudarana ja inu kitab ka quran ka Inu kitab ka quran ka saadachii, habeni barakai sanu, wahka astalla ka labihinai, habeni ka siwa leilatul qadriga. Leilatul qadriga, quran ka kareem ka sida kuad suratul qadri. سحنا ما انها بن كاس لبش غاينو ياي شني 18 كشغان سببته وحجال ومايو عيدها وحان كلو كاادنينه انه الله <سؤال> يا سبحانه وتعالى ان حريست مغلو وحالبنا ام ملك عالم الله سبحانه وتعالى وكان وحنا دلو وحنا نوليا وانا الله خلق wa Allah alla khalqi ga damaanku weey hore ya kuway in laga absoodo ayo la himbaayda waxan ka qaadanaynaa in ay san gaalnimada iyo madaxadeey guu habta rainn allah ya kaal maringaalada iyo hadniidaya shanabiga ku tilmaamii nu wali hay ko asi wax ايو الا حبه قرانك وحوين بدنك ورمي فرعون يا قوم كي النبي موسى عليه السلام وحيد احمرى وحيك قدم بيسق سدود انو حق قول هذا باطل كي قال الذي هلا قدام بيو تاسنا وحينك اي لما تنت درس له عبرقات حبيب كاننا صلى الله عليه وسلم وحيرتكم مركي دنتان وامد لا رايست يا مد الله هو خاوي سنيننا انقدرك والراخيستا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين رعب بني اسرائيل كبد بادين عذاب وحد الله إنه كان عاليا من المسرفين فرعون بانكبت بعد اني فرعون وحوها اسلوينا حد قد بياشا كمذا ولقد اخترناهم على علم على العالمين وحانك الدورا نرهبني اسرائيل داتك وقت قوضا انقوق وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وَxaana sinna ayaada imta عَ kuّ gan yahaي إه أ قُ koas geada هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعون وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ مَا يَأْتِيكَ مِن خَيْرٍ فَبِأَنَّ مَثَلَ قَوْمِ تُبَّعَكَ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَأَهْلَكْنَا وَخَيْنَا هَايًا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا يا <تصفيق> رمنا نعبر السماوات كيا <تصفيق> دلك ما خلقناهما الا بالحق ولكن ان لا يعلمون وحان حين وما ان ابور هسه الشده كاين توده بدن موغا ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين مال يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم يغني صُرٌ وانما لنت ان قراب النما وحبل ليسو ترين ليسونا غرغارين الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ادي على ونحر استمويين الله سبحانه وتعالى والله عزيز الرحيمك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحبة أيضا وحنك قضانا يناس دو ألا أغو النعمة يره بني إسرائيل وغبت بادي عذاب كوكوها يفرعون Wila Shodha Yuga Uri Shrire Gabdahodana Chariat Bukad Digan Chirai Furan Wahoka Midaha Isla Way Nayasha Had Gud Bay. Siddha Kale Allah Wahoka Fadela Rebani Israel Alam kiwahti goda joga ila king kuma isal Shukruni Nyamadas, Siddha Dharadeda Yuhalakh Bahet Kastodari Kato Sambal Martu Nyamada Alaku Shukrin Weda Wahauddan Bayahalagi Yahdi ay yuha lahibaq aladi quraysh wa hayna kirani saubihinta dambe wa hayna hujaka digten ma la saubihia bayal hore lakin wa hayil ma mena wada allahu subhanahu wa ta'ala allah saubihinta ya ogafud dabari hore da, الله سبحانه وتعالى وحو ابو ريحرك يا دلك يا انت ادخيس حق يا ان ليس با يا إن ليس بالمريم با مال انت يوم القيامه مال انتدد كل كل بحندانو مال انت سوى مال انت عيد نعدك لو احب وترين عيد الله سبحانه وتعالى ان الله يا من حريص الرحمن الرحيم العزيز الحكيم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شجره الزق قوم جاءت كزقوم كلي يرهده عام الاثيم وعنتدعي يغلي في البطون وانا قفرك او كلك كنا فغلي الحميم وانا سدبي كل لعيي يا اكله خذوه فاعتلوه الى سواء الجهنم وحان الغد قبتكا كذبنا وجيد جهنم دحدده ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم كذبنا كل شب مد هي عذاب كل ذق ان انك أنت العزيز الكريم وحان الغد قال كدامي عذابك وحات امد له الشرف له إن هذا ما كنتم به تمترون كاسنا وكذا هيدانك وكشكي عذابك إن المت تقين في مقام امين كوالك بغى وحي كو سغنان مل في جنات وعيون شنايا الى اي كو يلبسون منسدس واستبرق متقابلين وحين احدا حرير تمدد جل حسانيه مداد قوين اسخاب فذلك وزوجناه بحور عين سدا سخل وها وسغnade ها وين خور العين يدعون فيها بكل فاكهه امين وحين او يالا جند الاحداث خضارك سيجو لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقعهم عذاب الجحيم كما نادى ميا جند الاحداث الجاري جاري دي هرموين انا وحو كدور اعذاب كجحيمه فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم تاسن وحيكاهات فضل تاسن وليبان تاوين فان إنما <تصفيق> <تصفيق> يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وحان أغفض ذاين قرآن كعربك أغيني وأنتمان فارتقب إنهم مرتقبون آسق نبيا ويقون ويكسق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى وحوا يدهني وعديني عمتد أهل النار كي يوحيك لكل مدونان نار تلاحذي ذا غالد وحي نار تلاحذي ذا كحونا ينجد كلا إلا هذا الزقوم كي ملايك تأيانا قالة نارتك توري بيات وكل الأيان دوش الله قاشو بإيادة والغجة السيسية إيادة والغجة السيسية والعياد بالله لنا أكلنا كوي ألاك بقى يوحي كسوغنان كوي ألاك بقى يوحي كسوغنان ميل آمين أو جنوين إيا إلى أصحيبه وحاين كل بيساً حريرتا مدادا جلعسانية مدادا آذقية غو إسقابيلي مرولبا رسول كينو صلى الله عليه وسلم وحو يري وحال غرده أهل جنة وحايدين سمنا ذا إناد عافمات سناتان إناد عافمات سناتان أويدان حنونسن وليقين يا إناد نولاتان أويدان لمن وليقين هي اينا <سؤال> نعمت ستانا الرفاد وليين اينا دائراتان واذا غبابين وليين وخاصص ساري امام مسلم رحمه الله ايها الذي <سؤال> بحق <سؤال> قد وحيتين انت تسلبان وانت مؤمن تنشر في وانا جتهي قال دون حسغ عند نعوذ بالله من النار وما قرب اليها من قول وعمل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين